أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف ما أنزلنا وَمَن لَّيَشْقَى إِن لَّا تَذْكُرُوا تذَكُّرُ له ما في السماوات وما في Oh, my really? فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا يَوْمُوسَى <تصفيق> مِنِّي أَنَى رَبُّكَ ك في العاد المقدّس وأنا Várvodni Lá <laughs> أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى <تصفيق> <تصفيق> ما في قلبي يا موسى قاه غيلا هي حية وَمُ امي يَبكي لَا يَمَا عِكْتَ إِذْ هَذَا إِلَى فِي الْعَالَمِ إِنَّهُمْ تَغْضَبُ قَالَ رَبِّ اجعلي وزيرا من اخلي اخي كين سبع كثيرا أو كثيرا إنك كل تبين تصيرا أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ أُوتِيتَ تَسْلُكَ يَا مُشْرَا وَلَوْ قَدَرْنَا عَلَيْكَ مَوْتَ الْأُخْرَى Se vê لقيت عليك محبة مني وذي كَفَتَكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ مَاذَا مَئِفْ فُولَ سَوْنَ جَاءَ كَإِذَا أُذِنَ لَكُمْ وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وفتلناك فطولا فنبي تنسيني في أهل مدينة ثم جئت على قدري موسى موسى واصطنعتك لنفس és a szenteknek, fi a szenteknek, قولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يغشى of full fire فَأَنْتَ لَإِنْ مَرَّتْ رَبِّكَ فَأَوْسِلْ مَا dojitna kabhi ayatin mirabik. Wa sana bama bu kumaya muta qala bu na allazi Zene mm -hmm. كتاب الله يعظ. قوموا الأرض قربا من ذا فيها <تصفيق> سوع غي الزايم من نفات الشدك قلوا ان الله كلا آيات لأولمها صدق الله العظيم